باب ما جاء في الإقسام على الله هذا هو الباب الرابع والستون باب ما جاء في الإقسام على الله منسبة الباب لكتاب التوحيد أن الإقسام الذي هو الحلف أن الإقسام على الله تعالى إذا كان على وجه الحجر على الله والقطع بحصول المقسم عليه وهو تألي مناف للتوحيد منافي للتوحيد مناف للتوحيد لأنه من سوء الأدب مع الله تعالى سوء الظن به وكذلك فيه تنقص لحقه جل وعلا لما كان كذلك ناسب أن يذكر المصنم ما يتعلق بشيء هو موجود بين الخلق والحلف على الله تعالى على وجه القطع والحجر على الله تعالى لما كان كذلك وكان منافيا للتوحيد ناسب أن يعقد هذا الباب لبيان ما يتعلق به ثم هو قد يكون شركا أصغر وقد يكون مخرجا من من الملة فقوله ما جاء في الإقسام على الله أي في ذكر الأدلة على تحريم الحلف على الله على وجه التألي على الله تعالى كما جاء في النص من ذا الذي يتألى علي من ذا الذي يحلف علي أن أفعله شيئاً قد لا يريد الله تعالى فعله أو أن لا يفعل شيئا ويريد الله تعالى فعله حيني ذن يكون فيه من التنقص لله تعالى وأن من هو من المخلوقين من هو يتصرف في الله تعالى ويحلف عليه أن يفعل شيئا لا يريد الله تعالى فعله أو بالعكس ولشكر أن هذا قد يوصل الشخص إلى المرقم من الإسلام باب وجاء في الإقسام على الله أي في ذكر الأدلة الدالة على تحريم الحلف على الله على وجه التألي على الله تعالى والإقساب مصدر أقسم يقسم بأفعال يفعل إفعال إذا هو من باب الإفعال إذا حلف فهو بمعناه قسم والحلف واليمين والعهد قد يستعمل بمعنى اليمين كل هذه الفاظ من حيث المعنى مترادفة قال تعالى وأقسم بالله جهدا إيمانه يعني حلفه والإقسام على الله هو الحلف على الله أن يفعل أو أن لا يفعل أن يفعل أو أن لا يفعل المحظور فيه ماذا أنه إذا كان على وجه التألي كما سيأتي ووجهه أنه قد يحلف على الله تعالى أن يفعل شيئا ولا يشاءه الله تعالى أو أو بالعكس والإقسام على الله تعالى هو الحلف على الله أن يفعل أو أن لا يفعل وهو أقسام وهو أقسام منه الممنوع ومنه الجائز الأول أن يقسم بما جاء به شرع نفيا أو إثباتا أن يقسم بما جاء به شرع نفيا أو إثباتا هذا جائز فالنفي كقوله والله لا يغفر الله لمن أشرك به وما تعالى ذلك هل هذا جائز أم لا جائز إقسام على الله نعم إقسام على الله لكنه جاء به به الشرع جاء في النفي والله لا يغفر الله لمن مات وهو على على الشرك هذا قسم على الله تعالى وهو جائز لأنه جاء به به الشرع والإثبات كقوله والله لا يشف عن الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الخلق يوم القيامة هذا إثبات إذا كان كذلك حين يذكر الحالف. على الله تعالى بما جاء به الشرع نفيا أو إثباتا هو جائز, هو هو جائز هذا من حيث الحلف أما اعتقاد ما دل عليه لا شك في, في وجوبه كون الله تعالى لا يغفر لمن أشرك به اعتقاده واجب لكن البحث في ماذا إذا أقسم بذلك قال والله هذا الذي هو محل الجواسة أما كونه يعتقد أن الله تعالى لا يغفر لمن أشرك به هذا لابد منه وكذلك اعتقاد أن الله تعالى يشفع نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه المذكور بالسنة كذلك اعتقاده واجب ولكن القسم بذلك والنطق به هو الذي يكون جائزا هو الذي يكون هذا النوع الأول النوع الثاني أن يقسم على جهة حسن الظن بالله تعالى لقوة رجائه بربه قوي رجائه بربه فأقسم فا فأقسم هذا جائز وقد قال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره أبره بمعنى ماذا يعني استجاب له حلف على شيء فأبر والله لا يفعل كذا فلا يكون فلا فلا يكون هذا إن كان من رجل صادح ولذلك قال إن من عباد الله هذا تزكية له حينئذ يكون جائزا وهذا إقرار دال على, على جوازه الثالث وهو التألي الذي عقد المصنف الباب له وساق الأدلة على تحريمه على, على تحريم كما سياته ويكون الحامل له هو الإعجاب بنفسه وتحجر فضل الله تعالى وسؤظن به كما قال هنا والله لا يغفر الله لفلاء قالوا لعاص العاص هذا إن على ما هو عليه فهو تحت المشيئة كون الله تعالى لا يغفر له يغفر له ليس من, من شانك فإذا قاله على جهه العجاب بالنفس حينذي يكون هذا سؤظن بالله تعالى يكون محرما وهو التألي ذكر المصنف تحت ترجم حديثا أو حديثين لأنه ذكر باللويتين فلكن تعتبر الروايتين ذكر الأول عن جندب والثاني عن أبي هريرة فِإن اعتبرت اختلاف الصحابي ما حدثات وإن لم تعتبر وكان المتن واحدا فهو حديث واحد باعتبار المتن هو حديث واحد لكن باعتبار ذكر الصحابي وهذا الذي عليه أهل الحديث أن العبرة في عد الحديث بمن بالصحابي ولو كان المتن واحدا ولو كان المتن واحد ولك الاختيار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 قد غفرت له وأحبط عملك رواه مسلم رواه رواه مسلم كذلك في حديث وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن القائل رجل عابد قال أبي هريرة تكلم بكلمة أو بقت يعني أهلكت دنياه وآخرته دنياه قول هنا قال رجل والله لا يغفر الله لفلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رجل من هذا الرجل جاء مبهما. إذا جاء مبهم، هذين إذا أبهموا الشر، فلا فائدة فيه في البحث عنه. لا فائدة في البحث عنه. هذا الحديث ظاهر في قطعه بأن الله تعالى لا يغفر لذلك الرجل قوله والله لا يغفر الله لفلان. قطع أولى. قطع. ظاهر الكلام هنا أنه قطع وجزم بذلك ولذلك صار ماذا؟ صار تأليا بمعنى أنه حكم على الله تعالى ثم أكد ذلك باليمين على اليمين باب التوكيد فحكم على الله تعالى أن لا يغفر ثم أكده باليمين دل ذلك على أنه قد قطع بهذه الجملة هذا ظاهر في قطعه بأن الله لا يغفر لذلك الرجل وكأنه حكم على الله وحجر عليه بل حكم على الله شو كأنه بل هو حكم على على الله تعالى لأن الجملة هنا نوعان أولا قول لا يغفر الله لفلان هذا خبر ثم أكده قال والله إذا حكم وأكد الخبر ومعلوم أن القسم يكون ماذا يكون من المؤكدات إذا هو قدر زائد على على الأصلي وهنا أخبر قال لا يغفر الله لفلان ثم قال والله لا يغفر الله فلان كأنه قال لا يغفر الله لفلان، لا يغفر الله لفلان، لا يغفر الله لفلان. هذا خبر مؤكد مكرر بثلاث جمل. حذفت الجملة الثانية والثالثة وعوض عنها ماذا؟ التوكيد. هذا القسم الذي يعتبر من من المؤكدات. إذن هذا حكم منه على الله تعالى بأن لا يغفر. وقد يريد الله تعالى أن يغفر له، بل غفر له كما جاء في النص. إذن هذا حكم على على الله تعالى وحجر عليه. لم اعتقد بأن عنده من الكرامة والحظ والمكانة، يعني يعتقد هذا الحالف بأن له عند الله تعالى كرامة، لأنه ما عصاه هذا الغرور بكون يحلف على خالقه إلا لكون اعتقد أن له كرامة وحظ ومنزلة عند الله عند الله تعالى جعلته يتجرع بهذه الجرأة. لما اعتقد له عنده من الكرامة والحظ والمكان وهذا لجهله بإلهية الحق وربوبية سبحانه وتعالى ثم فيه من اليأس من روح الله تعالى واحتقار عباد الله وفيه إعجاب بالنفس ما هو ظاهر ما هو ظاهر ولهذا قال ابن سعد رحمه الله تعالى الإقسام على الله فهو في الغالب من باب العجب بالنفس في الغالب من باب العجب بالنفس والإذلال على الله وسوء الأدب معه ولا يتم الإيمان حتى يسلم من ذلك كله إذا هو قادح في التوحيد هذا وجهه أنه إعجاب بالنفس وإذلال على الله تعالى ومنة ولذلك كان منافيا للتوحيد إما من أصله وإما من كماله الواجب كما مر معنا والله لا يغفر الله لفلان هذه جملة فقال الله عز وجل ردا عليه من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان تألي من الأليّة بتشديد اليام اليمين عن الحلف يقال آلى يولي إلاء آلى يولي إلاء آلى يولي إلاء وتألى يتألى تعلى يتعلى هكذا تعلى في الماضي يتعلى زيد والاسم الاليه الاسم الاليه وقوله من من ذا الذي من هذا مرة معنا من ذا الذي جاءت الذي حينئذ من اسم استفهام وذا ملغاتم ذا ملغات والذي موصول و يكون مهتدا والموصول خبر له الصفام يكون مبتداً والموصول خبر له من ذا الذي يتألّى من ذا الذي يتألّى والاستفهام هنا المراد به الإنكار مرة معنى الاستفهام إذا كان الإنكار يفيد ماذا يفيد التحريم يفيد يفيد التحريم أي من ذا الذي يتحجر فضلي ونعمتي ألا أغفر لمن أساء من عبادي من هذا الرجل الذي يحلف على الله تعالى ألا يغفر لهذا العبد المذنب الذي أساء في حق الله تعالى والمغفرة بيد الله تعالى يغفر لمن يشاء ولا يغفر لمن, لمن يشاء وفيه تحريم الإدلال على الله ووجوب التأدب مع الله تعالى في الأقوال والأفعال والاعتقادات والأحوال وأن حق العبد أن يعامل نفسه بأحكام العبودية لا يرفع منزلته إلى ماذا إلى أن يجعل لنفسه حقا في التصرف فيما يتعلق بخصائص البارج جل وعلا فالمغفرة صفة لله تعالى وهي من خصائصه إذا لا دخل للبشر فيها البتة لا دخل للبشر فيها البتة ومرة معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا اللهم إلعان فلانا فلانا نزل قوله تعالى ليس لك من أمر شيء وهذا إذا كان النبي وهو خير الأنبياء وأفضل الأنبياء وأشرف البشر ومع ذلك نزل قوله تعالى ليس لكم لأمر شيء إذا هذه الخصائص متعلقة بالله تعالى ليس للبشر فيها شيء فالأصل في العبد أن يعامل نفسه بأحكام العبودية تتصرف فيما أذن لك الشارع التصرف فيه فيما يتعلق بنفسه ومن حولك ممن أذن لك الشارع التصرف فيه وأما ما يتعلق بخصائص الباري جل وعلا هذا ليس من شأنك البتان ويعامل ربه بما يجب من أحكام الإلهية والربوبية فالله تعالى خالق وله أحكام تتعلق به وخصائص تتعلق بالصفات من جهة الربوبية ومن جهة الألوهية يجب على العبد أن يحترمها وأن يجتنب أي تنقص يتعلق بها وأنت لك أحكام تتعلق بك وأذن لك الشارع بالتصرف بعضها دون دون بعض قال تعالى إني قد غفرت له وأحبطت عملك أحبط عملك فعومل إلى بنقيض قصده هو ادعى بإعجابه لنفسه أنه مغفور له وأن هذا المذنب الذي احتقره أنه من أهل النار عمله بنقيض قصده قال غفرت له أي لهذا المذنب وأحبطوا عملك أحبطوا عملك فعوم هذا بنقيض قصده وغفر لذلك بسببه يعني بسبب إعجاب هذا وكان ذاك, ذاك يكره هذه الكلمة ولذلك غفر له بما يكرهه وفي قوله إني قد غفرت له إما أن يكون قد وجدت منه أسباب المغفرة بالتوبة هذا إن كان الذنب كالشرك يعني معلوم أن الشرك لا يغفر في جميع الملل هذا ظاهر النص أنه في من سبق والشرك والله تعالى الله لا يغفر أن يشرك به لمن مات على ذلك هذا ليس خاصا بهذه الأمة بل أحكام التوحيد وأحكام الشرك هذه مطردة بس كذلك حينئذ قوله إني قد غفرت له إما أنه تاب إذا أشرك بمعنى أنه لم يموت على, على الشرك أو كان دون الشرك فغفر الله له تعالى لأن من مات وعليه ذنب دون الشرك ولم يصل إلى الكفر يعني مات على التوحيد على الإسلام حينئذ يكون تحت المشيعة فيغفر الله تعالى له ولو لم يوجد سبب بس كذلك هذا عقيدة أهل السنة والجمعة قد يوجد السبب للمغفرة من حيث ماذا من حيث ما يعتريه في الدنيا أو يعتريه عند الموت أو في البرزخ أو بعد ذلك لكن هذا خبر الله تعالى قبل القيامة فدل ذلك على أنه إما أنه وجد السبب كالموت وضغطة القبر وعذاب القبر أو نحو ذلك أو نقول بأنه تاب قبل ذلك أو نقول بأنه غفر له ابتداء دون سبب وهذا لا يسأل عما يفعل وهو يسألون حينيذ يقول إما أن يكون قد وردت منه أسباب المغفرة بالتوبة أو أن ذنبه هذا كان دون الشرك فتفضل الله تعالى عليه فغفر لهم أما لو كان الشركا ومات بدون توبة فإن الله تعالى لا يغفره أبدا إن الله لا يغفر أي يسرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذن هذه قاعدة هي آية قاعدة في كل ملة في كل أمة فإذا كان كذلك حينئذ من مات على الشرك وكان سابقا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فالآية شاملة له لأن أحكام التوحيد والشرك هذه لا تختلف باختلاف الأنبياء والرسل كلهم متفقون على على هذه المسائل مسائل العقدية حينئذ نقول قد غفرت إني قد غفرت له إذن إما تدون توبة نلزم بأنه مات على شيء لا يخرجه من الملة ليس بالشرك أو نقول بأنه تاب قبل أن يموت إن كان وقع في الشرك إن كان وقع في الشرك وإن كان ظاهر النص في مساياة خلني وربي هذا على لأنه ماذا يفعل ما هو دون الشرك وقوله أحبطت عملك يعني أهدرته أحبطت بمعنى أهدرت أهدرت عملك عملك هذا مفرد مضاف ويحتمل ماذا عموم الأعمال ويحتمل ماذا أنه عمله الخاص إذا قيل عملك أحبط عملك مطلقا الإحباط إنما يكون بماذا بالكفر هذا حكم عام حينئذ يكون هذا الفعل قد أوصره إلى ماذا إلى الكفر إلى, إلى الكفر وقد يكون دون ذلك أحبط عملك يعني هذا الذي أنت فيه وإن كان ظهر النص والله أعلم أنه عام لأنه ليس عنده عمل هو ماذا قال وجده على ذنب ونصحه ونصحه ونصحه فلم يمتثق قال والله لا أخف الله للفدان ليس هناك عمل ليس هناك عمل بمعنى أن السياق يدل على أنه قد عمل عملا خاصا فأحبطه الله تعالى بالمنة والعجاب الناس لا ظهر الله أعلم أن عمله عام هذا قد يفهم منه أن هذا قد وصل بإعجابه إلى بإعجاب بنفسه إلى ماذا إلى أنه قد جعل نفسه فوق الله تعالى فحكم بهذا الحكم الجائر والله لا يغفر الله لفنا كأن الله تعالى محكوم عندهم أو الحاكم هذا كفر إن اعتقد هذا هو كفر إذا كان كذلك وظاهر النص أنه ماذا أحبط عملك كله إذا نظرنا إليها من جهة ماذا اللون فنقول هذا مفرد مضاف ويحتمل العموم عمله كله ويحتمل عملك الخاص ووجه الأول أنه تعبد يعني العمل كله معجاب عجاب وإدلال بعمله على الله ففيه المنة بعمله على الله فيكون قد فقد ركن العبادة وهو الذل والخضوع وانتفاء الركن دليل عن انتفاء الكل هكذا وجهه الشيخ بن عثمين رحمه الله تعالى لكن هذا كذلك لا يظهر لماذا؟ لأن هذا أمر خارج عن النص هنا ماذا؟ حكم البار جل وعلا أحبط عملك لهذه الجملة والله لا يغفر الله لفلاء حينئذ لا علاقة سائل العبادات بكونها فقدت الذل أو نحو ذلك وإنما يدل على أنه قد بلغ به الإعجاب بالنفس في هذه الجملة إلى كون قد اعتقد أنه حاكم على الله تعالى فأحبط عمل ذلك لا لشيء آخر العلم عند الله والثاني وهو إحباط عمله الذي كان يفتخر به على هذا الرجل المسلف فحصلت الإساءة في هذا العمل الخاص دون غيره فبطل وحده دون, دون غيره هكذا وجهه تعالى وليس عندنا هنا عمل خاص في الناس ليس هناك عمل خاص وإنما هو مقام الرجل برجلين ولكن ظاهر حديثه أبي هريرة يرجح المعنى الأول لقوله قول الله فيه اذهبوا به إلى النار لو أحبط عمله الخاص لا يلزم منه ماذا دخول النار كذلك لو أحبط عمله الخاص لا يلزم منه ماذا دخول النار قالوا إذهبوا به إلى النار يدل على ماذا على حبوط العمل وهذا هذا هذا الأصل يعني هذا من المرجحات وقد يجاب عنه لكن نقول قول أحبط عملك على ظاهره وليس عندنا قلينا تدل على أن ثم عمل خاص يتقيد به اللفظ العام الأصل بقاء العام على على عمومه قال المصنف في حديثه بفرائرة رضي الله تعالى عنه أن إن القائل رجل عابث الذي قال ذاك كلمة رجل عابد فدل على ماذا؟ على أنه يتعبد الله تعالى وفي شيء من من الإعجاب. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو بقد الدنيا وآخرتها أهلك الدنيا وآخرتها ما الدنيا فواضح لأن ماذا لأن الدنيا مزرعة فإذا كان العمل الذي يحصده ويكتسبه في الدنيا فاسدا إذن فسدت الدنيا الدنيا, الدنيا لا تصرح إلا بالعمل الصالح كذلك. فمن لم تصلح دنياه بعمله الصالح فالعكس والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحة فإذا انتفى الإيمان وانتفى العمل الصالح فالدنيا حينئذ ترجع للعاصر وهو إن الإنسان في خسر أما الآخرة فلقوله اذهبوا به إلى النار خسرة الآخرة قوله أن القائد رجل عابد يشير إلى مراهب داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين متآخيين يعني فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة هذا يذنب والآخر مجتهد في, في العبادة ذلك على أنه على ملة واحدة على ملة واحدة يعني ليس بكافر ومسلم ليس بكافر مسلم فكان لا يزال المجتهد لا يزال تدل على الاستمرار لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب يقع فيه في ذنب وقد يجاهر به فيقول أقصر يعني انتهي عن هذا العمل فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر فقال خلني وربي خلني وربي يعني هذا بيني وبين الله تعالى قديم خليلي وربي يعني تركني تركني وربي هو هو حسيبي هو رقيبي ما الذي حشرك <تصفيق> ولذلك قال أبعثت علي رقيبا <تصفيق> فقال والله لا يغفر الله لك قال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة هذه أو أو متلازمتها إذا كان لا يغفر الله له لا يدخله الجنة فقال هذه الجملة أو فقبض أرواحهما مات المذنب وهذا المجتهد فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد يعني الله عز وجل أكنت بعالما عالما أو كنت على ما في يدي قادرا أكنت بعالما لأن كون يغفر أو لا يغفر يدخل الجنة أو لا يدخل الجنة هذه ليست إلينا ودائما قلنا مسائل التكفير ونحوها هذه إنما نحكم على الناس في ماذا في الظاهر في الدنيا هذا كافر هذا مرتد هذا وقع في ناقض فينزل عليه الحكم الشرعي أما كونه يعلم أو لا يعلم يجهل أو لا يجهل هذه ليست إليه نحن مكلفون بتنزيل الحكم الشرعي ثم بعد ذلك في الآخرة أقول الجنة والنار ليست بعيدين ليست ب... فللا تعارض بين الأمرين لا تعارض بين الأمرين لذلك لما قال والله لا يغفر الله لفلان أو لا يدخل الجنة؟ قال أكونت بعالم لأن هذه لا تتعلق بالمخلوقين. ليس هذا العلم بدخول الجنة أو النار يتعلق بعلم المخلوقين إلا في جاء النص به بكون فلان في النار من النبي صلى الله عليه وسلم أو أو إلى آخره هذا يستثنى هذا يستثنى وإن كان بعضهم يرى من أهل السنة وشخص من باز على ذلك رحمه الله تعالى أنه من علمنا أنه مات على الكفر نعلم أنه مات نشهد له بالنار. قال بعض العلم كذلك وهو محتى من الرصوص تحت هذا النوع إذا قال ماذا أكنت بي عالما أو, أو, أو كنت على ما في يدي قادرا وقال للمذنبي اذهب فادخل الجنة برحمتي بي برحمتي أدخل الجنة غفر له وقال للآخر اذهبوا به إلى النار اذهبوا به إلى النار إذن قد حشر نفسه في شيء ليس من علمه وليس من قدرته وإنما هو من شأن الله تعالى ويتعلق بخصائص الباري جل وعلا المغفرة ليست بيد أحد من الأنبياء فضلا عن من دونهم دخول الجنة والحرمان من الجنة ليس بيد أحد من الأنبياء فضلا عن من, من دونهم فلا بحث أبدا في دخول الجنة أو النار والتخليد التخليد أو نحو ذلك إلا بالنص وإذا لم يوجد نص حينئذ هذا لا ينفي تنزيل الأحكام الشرعية، هنا وقع ارتباط عند بعضهم فصار عنده خلل. معناه إذا حكمنا عليه بالكفر أدخلناه النار قل لها لا يلزم لا يلزم وإنما نحن مأمورون بتنزيل الأحكام في الظاهر على ظواهرها. فمن أظهر الإيمان حكمنا عليه بالإيمان وقد يكون منافقا. كذلك هل هل نحن مذنبون إذا إذا حكمنا على شخص بما بما أظهره؟ من الإسلام والإيمان هو يعيش بين المسلمين وقد يدافع عن الدعوة وعن الإسلام إلى آخره ثم هو منافق هل نأثب؟ لا نأثب والعكس صحيح إذا أظهر الكفر فكفرناه ويكون في قلبه الإيمان أو الإسلام نحن لسنا مكلفين بهذا وإنما بما أظهره إذن هذا الذي قد فعله إنما حكم على الله تعالى بما ليس من شأنه ولذلك قال له أكنت بعالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرة؟ قال أبو هريرة رضي الله تعالى أن تكلم بكلمة وهي قوله والله لا يغفر الله لك أو بقت أي أهلكت ومنه السبع المبقات أي المهلكات كما مر معنا صح من حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في رواه البغوي وغيره عن عكرمة بن عمار قال دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ قال يا يمامي يمامي قلت يا يمامي في بعض النسخ يماني يا, يا يمامي تعالى وما أعرفه قال لا تقول لن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة لا تقل لأحد لا تقل لرجل لا يغفر الله لك ليست من شأنك ليست من شأنك ولا تقل لا تدخل الجنة أو لا أو تدخل النار هذا ليست الأحكام إليك البتن قلت ومن أنت يرحمك الله قال أبو ريران قال فقلت إن هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب أو لزوجته أو لخادمه يعني كلمة شائعة لا يغفر الله لك إلى خني قال فإنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلين كانا في بني إسرائيل إذن هذه قصة سابقة إن رجلين كانا في بني إسرائيل وذكر الحديث سامي ثم قال والذي نفس بيده لا تكلم بكلمة أو بق الدنيا وآخرتها هذا علق به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أو بق الدنيا وآخرتها لأن من حبط عمله خسر الدنيا والآخرة لأنه في الدنيا لم يعمل شيئا عمله خسران إذا ماذا كنت تفعل لا شيء وفي الآخرة كذلك إذا خسر الدنيا وآخرى عندما تعمر الدنيا بماذا بالعمل الصالح إعمار الدنيا بالعمل الصالح هذا الأصل فيها وفي هذه الأحاديث بيان خطر للسان وذلك يفيد التحرز من الكلام وفي حديث معاذ قلت يا رسول الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكيلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم راوة الترمذي وغير صحاة مناسبة الحديث للباب أنه يدل على تحريم الإقسام على الله على وجه الحجر على الله والإعجاب بالنفس وذلك نقص في في التوحيد وأما الإقسام بما جاء بشرع نفيا إثباتا لا إشكال فيه أو من باب إحسان الظن وكان الرجل صالحا قوي رجاؤه في الله تعالى واعتقد أن الله تعالى لا يخيبه فقصف أقسم بذلك لا إشكال فيه الحديث السابق أما الإعجاب وكذلك يكون مقيدا لو أقسم بحسن ظنه بالله تعالى أنه فيما يتعلق بشأن المخلوقين ليس بما يتعلق بشأن الله تعالى يعني لا يقول مثلا غلب رجاوه على الله تعالى فأقسم عليه أن يدخل فلان الجنة لا لا يجوز هذا وإنما في الأمور الدنيوية أن يرزق فلان أن ينصر المسلمين إلى آخره ولذلك الشيخ السلام ورحمة الله تعالى ما قيل له أن نحن منصرون على التتار قال, قال نعم قال له قل إن شاء الله قال إن شاء الله هذا فيه من أيد هذا المعنى. هذا المعنى هذه في الأمور الدنيوية أما فيما يتعلق بالله تعالى فالأنواع كلها إلا إلا الأول فيما يتعلق بشرعه فالثاني الذي هو جائز فيما إذا أحسن الظن بالله تعالى هذا فيما لا يتعلق بخصائص البالي جل وعلا وفي الحديث وجوب حسن الأدب مع الله تعالى وفيه شدة خطر اللسان ووجوب حفظه لسان ما أدرك من لسان غيب والنميمة قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى التحذير من التألي على الله تحذير من التألي على الله أي الحلف عليه لقوله من ذا الذي يتألى عليه ألا أغفر لفلال وكونه أحبط عمله بذلك إذا التألي على الله مع إجاب النفس هذا يكون محرما قد يوصل بصاحبه إلى الكفر بل أحبط عمله هنا كله كما هو ظاهر الثانية كون النار أقرب إلى أحدينا من شراك نعله، أي لكون هذا الرجل ذهب به إلى النار بمجرد هذه الكلمة، إذهبوا به إلى النار، ذهب به إلى النار بمجرد هذه الكلمة، كلمة واحدة. وقوله أقرب إلى أقرب إلى أحدينا من شراك نعله على في إشاره حديث ابن مسعود مرفوعا الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك رواه البخاري الشراك سير النعلي الذي يكون بين الإبهام والأصابع بين الإبهام والأصابع يعني النار أقرب والجنة أقرب كلمة واحدة ثم يقبض منظر في هذه الكلمة قد تكون الشهادة ثم يقبض ولم يعمل خيرا إذا أقرب إليه الجنة أو كلمة واحدة مثل ثم يقبض عينا إذن كان موضع في محل ثالث أن الجنة مثل ذلك يعني أقرب إلى حدنا من شراك نعدهم، أي لكون هذا المذنب بمجرد ما قيل له، قال الله له أدخل الجنة برحمته، ما فعل شيئا، وإنما ماذا قيل له والله لا يغفر الله لك، فقال الله تعالى ادخل الجنة برحمة برحمتي،, برحمتي. ليس لك عمل في في ظاهره، الرابع فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة إلى أخره، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يرى أن تبلغ. حيث بلغت يهوي بها في النار سبعين خريفة أو قال أبعد مما بين المشرق والمغرب هذا جاء بحديث بفرات مرفوع إذا الرابع في شاهد قوله يعني حديث آخر هذا الحديث فيه شاهد لحديث آخر أي أنه سوجب النار بسبب كلمة خامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه لأن هذا سمع ماذا سمع والله لا يغفر الله لك هذه من أشد ما يكون على الإنسان أو قال له لا لا لن تدخل الجنة لا يدخلك الله الجنة من أشد ما يسمع من أشد ما يكره وهذا العمر كان سببا في دخوله الجنة كان سببا في دخول الجنة. هذا الظاهر من كلام المصنفون رحمه الله تعالى أي أن هذا المذنب كان يكره أن يقال له والله لا يغفر الله لك فغفر الله بسببه له بسبب هذه الكلمة ولذلك قال إن الرجل قد يغ... أن الرجل قد يغفر له بسبب هذا السبب من أكره الأمور إليه بأن يحكم عليه بأنهم من أهل النار ثم يغفر له بسبب هذا الأمر هذا فيه رحمة ب... بعبده قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يستشفع بالله على خلقه هذا الباب الخامس والستون باب بالتنوين لأنه لا يضاف إلى ما بعده لا حرف باب لا يستشفع بالله على على خلقه مناسبة الباب لكتاب التوحيد بيان تحريم الاستشفاع بالله على خلقه استشفاع بالله على خلقه لأنه هضم للربوبية وقدح في توحيد العبدي لأن الشافع يشفع عند من هو أعلى منه والله تعالى منزه عن ذلك يستشفع بالله عند خلقه يعني أجعل الله تعالى شفيعا لي عندك تعالى الله كذلك هذا ما يستشفع أن يجعل الله تعالى شفيعا عندك أيها المخلوق لا يستشفع بالله على خلقه يعني لا يجعل الله تعالى شفيعا عند عند المخلوقين لماذا لأن الشافع يكون أدنى مرتبة من المشفع عنده فجعلت الله تعالى أو جعل الله تعالى ماذا مرتبته دون مرتبة المخلوق وهذا قد يوصل بالشخص إلى ماذا إلى المروق من الإسلام المروق من من الإسلام لأن الشافع يشفع عند من هو أعلى منه والله تعالى منزه عن ذلك لأنه لا أحد أعلى منه والله سبحانه هو الكبير المتعال وللإستشفاء طلب الشفاع استشفاع السين لطلب هنا طلب الشفاع استشفع بالشيء أي جعله شافعا له لأن الأصل بالشفاعة أنها جعل فرض شافعا كما مر معنا الشفاعة هي توسط للغير بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه كما مر معنا في باب الشفاعة ذكر المصنف تحت ترجمة حديثا واحدا قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس نهكت ضم النون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 رواه أبو داود. قول عن جبير المطعيم بن, بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي كان من أكابر قريش أسلم قبل الفتح مات سنة سبعين وخمسين. قول جاء عربي عربي واحد العرب سكان البادية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهيكت الأنفوس نهيكت نهيك بضم النون نهيكا أي جهدت أو جهدت يعني في التفسير بعض الألفاظ مرة معنى زكيمة قالنا المعلوم هكذا جعل صيغة المبني للمجهون زكيمة هذا يحتمل أنه منه يحتاج إلى الرجوع لكن يحتمل أنه منه في التفسير إما أنك تأتي به على جهة مبني للمعلوم أو على, على الأصل مبني للمعلوم أو على صيغته فإذا كان نهك يعني الأصل فيه أنه مبني للمعلوم حين تقول جهدت أو جهدت يجوز به الوجهة جهدت كما في بعض الألفاظ أو جهدت وضعفت وقلت وضنيت ودنة ودنيفت الفاظ مترادفة الفاظ مترادفة نهكن فهي منهوكا فهي منهوكا إذن نهكت الأنفس يعني ضعفت يعني ضعفت ضعفت بسبب ماذا بسبب قلة الأمطار والخص إذا إذا قلت الأمطار ضعفت الزروع والإنتاج الداخلين أين الأمل؟ لن يأكلوا شيئا إذن ستضعف النفوس ضعفت الأنفس وجاع العيال إذا الأنفس ضعفت العيال المباب <تصفيق> الأولى كذلك وجاع العيال <تصفيق> وهلكت الأموال ماشي مثلا ماذا ترعى؟ لن ترعى الله المستعان. celebrities ولفظه جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال هلكت الأنعام كذلك وهلكت الأنعام أي من قلة المطر والخصم هذه كلها متلازمة كلها متلازمة فستسقي لنا ربك هذا الشاهد تلك مقدمة لبيان الواقع ثم بعد ذلك فستسقي لنا ربك أي سأله أن يسأله أن يسدون سأل النبي فستسقي لنا ربك سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه يعني هذا العرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل ربه أي اسأله أن يس أن يسقينا فاطلب من الله تعالى أن يسقينا أن يسقينا وهذا جائز يجوز أو لا يجوز هذا جائز لا إشكال فيه أن يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته فيطلب منه ماذا سقية أن يدعو ربه ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم في العصر مستجاب قد يستجيب الله تعالى قد يمنعه شيئا لكن العصر فيه ذلك فإذا كان كذلك وهذا يعتبر جائزا وهذا جائز لأن طلب الدعاء ممن ترجى إجابته من وسائل إجابة الدعاء من وسائل إجابة الدعاء ليس مطلقا الأصل في الصالحين غير النبي صلى الله عليه وسلم أصل فيه المنع أصل فيه, فيه المنع ومر معنا ذلك قديما بأن سؤال سؤال الخلق في الدعاء أصل فيه المنع وأما ما استدل به الشيخ الإسلام بن رحمه الله تعالى في ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا تنسنا من دعائك يا أخي وكذا هذا إن صحة حديث فيه كلام بعض ضعف إن صحة هذا وقع مرة واحدة ومر معنى القاعدة أن الشيء إذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة لا يجعل عاما لا يجعل عاما ولذلك ما كان الصحابة يسألون أبا بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا يسألون عم ما كان أحد سلاحا ولكن هذا قد يكون فيه شيء من تواضعه صلى الله عليه وسلم أو أنه جائز لا على وجه الكثرة لكن دائما دائما يكون على لسان لسان هذا لا ليس بجيد هذا قدح والله الله أعلم لأنه يعتبر ماذا؟ تعلق القلب بغير الله تعالى إذا كنت تريد الدعافة دعنت مباشرة ثم صارت تقال كل صالح وطالح يعني لا تنسى من دعاك دعواتك أي خدمة قد دعاك كيف هذا؟ ما يصرح هذا إذن هنا قال فاطلب من الله أن يسقينا وهذا جائز لأن طلب الدعاء ممن ترجى إجابته من وسائل إجابة الدعاء فإننا نستشفع بالله عليك فإنا فإننا هذا العصر نستشفع أي نطلب الشفاعة بالله عليك أي نجعله واسطة بيننا وبينك لتدعو الله لنا وهذا يقتضي أنه جعل مرتبة الله أذنى من مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المحظور هنا هذا الشاهد للباب فإننا سشفع بالله عليك يعني نجعل الله تعالى شفيعا لنا عندك وجعل مرتبة الله تعالى أدنا من مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم وبك على الله أيونس تشفع بك على الله أي نطلب منك أن تكون شافعا لنا عند الله فتدعو الله لنا هذا جائز ولا جائس لذلك ما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم فعندنا هنا ثلاث جمل سنتان جائزتان، واحدةهما أو واحدةها ممنوع، فستسقي لنا ربك جائزا، فإننا نستشفع بك بالله عليك لا يجوز، وبك على الله جائزة، يعني نجعلك شفيعا عند الله تعالى، وهذا نجعلك شفيعا عند الله في باب الدعاء لا إشكال فيه، هذا شفاعة في الدنيا. ليست هي السؤال الشفاعة التي تكون في الآخرة تلك لا تطلب بالله إلا من الله تعالى أما هذا المراد به الدعاء ولا إشكال فيه لأن الدعاء نوع من, من الشفاعة إذا وبك على الله أي ونستشفع بك على الله أي نطلب منك أن تدعو أن تكون شافعا لنا عند الله فتدعو الله لنا والاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته إنما المراد به استجلاب دعائه لذلك جاءوا في وقت حياته أو حي عليه الصلاة والسلام ولذلك لم ينكره عليه فإن دعاءه مستجاب هذا هو الأصل وهذا لا إشكال فيه وفي جوازه وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يجوز طلب ذلك منه صلى الله عليه وسلم لاستحالة ذلك منه يستحيل أن يجيب الدعاء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أن يجيب الدعاء بمعنى ماذا أن يسأل الله تعالى ليس المرض أنه يدعى إن دعاه هذا شرك واضح لكن هل يستسقى به كما قال هنا فاستسقي لنا ربك هذا جاءه هو حي هل يأتيه وميت يقول استسقي لنا ربك جواب لا إنما يكون فيه في حياته ولذلك لما خرج عمر الفاروق ليستسقي بالناس خرج بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يستسقي لأنه حي حاضر يدعو ربه فلو جاز أن يستسقى بأحد بعد وفاته لسقى عمر السابقين الأولين بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني السابقون ما كانوا يتوجهون للنبي صلى الله عليه وسلم. لو جاز أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عمر بجواره النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا عدل عنه للعباس؟ لماذا؟ ليس عندنا علة إلا كون ذلك حيا وهذا ميتا والميت لا يُسأَل الدعاء البَدَّة لا يُسَأَل هو مباشرة ولا أن يكون واسطة وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت ومر معنى ذلك مرارا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله ولفظه فقال ويحك أتدري ما تقول وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سبح الله كثيرا معظمه لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده وفي إنكار لقول تسبيحنا أخذ منه الإنكار وهكذا كان يسبحه وهكذا كان يسبح إذا السعظم أمرا أو يكبر أو, أو يهل وسبحان اسم مصدر منصوب على المفعولية المطلق وعامله محذوف دائما يسبح سبحانه والتسبيح هو الله تعالى عما لا يليق به من نقص أو عيب أو مماثلة للمخلوق أو ما أشبه تنزيه الله تعالى مطلقا عما لا يليق به جل وعلا قال فما زال يسبح النبي صلى الله عليه وسلم فما زال فما زال تفيد ماذا الاستمرار ما زال تفيد الاسمرار فما زال يسبح النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه يعني عرف الغضب في وجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع من الأعراب هضمه لجناب الربوبية يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم وعرف ذلك في وجهه وأكثر من التسبيح تنزيه الله تعالى حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه أما هو هذا مفرغ منه إنما النظر في ماذا في وجوه أصحابه قال ويحك كلمة تقال للزجر أو للرحمن واستعملتها العرب بمعنى التعجب والتوجع لا تريد بها إيقاع الهلك ويحك هكذا استعملتها العرب يعني فيها زجر وقد استعمل للرحمن وهي منصوبة بعامل محذوف تقدير ألزمك الله ويحك وتارة تضاف فيقال ويحك وتارة تقطع عن الإضافة فيقال ويح لك وتارة ترفع على الابتداء فيقال ويحه أو ويح لهم أفاده العثيمي رحمه الله تعالى أتدري ما الله تدري أتعلم دره هنا بمعنى العلم تدري أتعلم ما الله هذه جملة صفامية وتدري هذه من خوات ظن حينئذ قد تعلق والتعليق يكون به أشياء منها الاستفهام ما الله ما الله مبتدا وخبر ما استفهامية وهي مبتدا الله خبره إذا علقت علقت الجملة حينئذ تكون الجملة هذه في محل نصب اه سدت مسد مفعولي تدري هذا إعرابها أتدري ما الله الاستفهام للتعظيم أتدري وفيه إشارة إلى قلة علمه بعظمة الله وجلاله أتدري ما الله يعني ما قلته هذا القول نسشفعوا بالله عليك ما قلته هذا القول إلا لكونك جاهلا به عظمة البالجة اللو عال ما الله عندما ق أتدري ما الله إشارة إلى قلة علمه بعظمة الله وجلاله أي شأن الله عظيم وهذا هو الظاهر إن شأن الله أعظم من ذلك أي من أن يستشفع به إلى أحد من خلقه قال الشافعي إنما يشفع عند من هو أعلى منه هذا الأصل عندما تشفع أنت تشفع عند من عند من هو أعلى منك هذا الأصل فإذا جعلت الله شافعا عندك إذا شفع الله تعالى عند من هو أعلى منه تعالى الله قال الشافعي إنما يشفع عند من هو أعلى منه فهذا من أعظم النقص لرب العالمين فلذلك استعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلق إنه ها سبح والسعظم ذلك فقال ماذا ويحك أتدري ما الله إن شأن الله أعظم من ذا إنه لا يستشفع إن للتعليل لأن التسبيح أخذنا منه هذا الإنكار إذن هو حكم شرعي أخذ منه التحريم جاء التعليم جاء جاء التعليم أنكر عليه قوله ثم قال لأنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه إنه للتعليل لا يستشفع بالله على أحد من خلقه ولفظه ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك فهو رب كل شيء ومليكه والخير كله بيده لا منع لما أعطى ولا موطي لما منع ولا رد لما قضى فلا يستشفع بالله على أحد من خلقه أي لا يطلب منه جل جل وعلا أن يكون شفيعا إلى أحد، وذلك لكمال عظمته وكبريائه. وذكر الحديث، ولفظه ويحكى أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا كذا. وقال بأصبعه مثل القبة عليه. وإنه لا به أطيط، وإنه لا به أطيط الرحل بالراكب، الذي يظهر الصوت عندما يتحرك الرحل بالراكب يظهر صوت. إلى آخره. قال ابن بشار في, حديث في حديثه إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته وعرشه فوق سمات. رواه ابو داود. قال الذهب إسناد حسن والحديث قواه ابن تيمية وحسن بن قييم وفي كلام لي بعضه. مناسبة الحديث للباب لو لو ضعف الحديث فالمعنى صحيح معنا صحيح بالمقطوع به يعني دلالة الحديث إن ضعف بعض العلم فيه كلام كثير من حيث الثبوت لكن المعنى الصحيح هو لا يستشفع بالله على أحد من خلقه لا تجعل الله تعالى لا تجعل الله تعالى شفيعا عند أحد من خلقه لعظمته جل وعلا مناسبة الحديث للباب أنه يدل على تحريم الاستشفاع بالله على أحد من خلقه لأنه تنقص ينزه الله عنه وفي الحديث تنزيه الله عما لا يليق وفيه إنكار المنكر وتعليمه الجاهل علمه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه جواز الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته لا بعد موته صلى الله عليه وسلم يعني هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر ممنوعا قال ابن سعدي وأما الاستشفاع بالله على خلقه فهو تعالى أعظم شأن من أن يتوسل به إلى خلقه أعظم شأنا من أن يتوسل به إلى خلقه لأنا رتبة المتوسل به غالبا دون رتبة المتوسل إليه أو كذاه ولذلك إن المعنى الحديث لو ضعف كان ضعيفا فأصل الباب صحيح الباب صحيح وذلك من سوء العدب مع الله فيتعين تركهم فإن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه وكلهم يخافونه فكيف يعكس الأمر فيجعل الله الشافع دباطه وهو الكبير العظيم الذي خضعت له الرقاب وذلت له الكائنات بأسرها تها كلامه في مسائل الأولى إنكاره على ما قال نستشفع بالله عليك أي نطلب من الله أن يطلب منك هذا ينافي عظمة الله وذلك من قوله سبحان الله أتدري ما الله وقوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه الثاني تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم غضب وعرف هذا الغضب في وجوه أصحابه رضي الله تعالى عنهم أي إنكار لهذه الكلمة لما كرر التسبيح ثالثا أنه لم ينكر عليه قول نستشفع بك على الله هذا ليس, ليس منكر لم ينكر بل أقره أي نطلب منك أن تسأل الله لنا لكونه يقدر على ذلك في حياتي الرابعة تنبيه على تفسير سبحان الله أي تنزيها له عن هذا الكلام الذي لا يليق بجلاله وعظمته ومن قوله إن شأن الله أعظم الخامس أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء مسلمين على وراد به عام وراد به الخاص كذلك قطعا هذا لكن التعبير فيه شيء من التوسع أن المسلمين قال الصحابة هذا الأصل بل بعض الصحابة عربي واحد حين أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء الاستسقاء أو إذا قيل أن المسلمين يسألون الاستسقاء هكذا بعض النصف هذه الأشكالة فيها على كل المراد به الاستسقاء يعني طلب السقيا من الله تعالى وهذا إنما يكون في حياته صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يستسقي الله لهم أما بعد موته فلم يفعلوا ذلك لأنه لا يجوز ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك وهذا سبق معنا بتعبير آخر الذي هو ماذا باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك مناسبة الباب لكتاب التوحيد بيان أن التوحيد لا يتم إلا بتجنب كل قول يفضي إلى الغلو في المخلوق ويخشى منه في الشرك. بيان أن التوحيد لا يتم إلا بتجنب كل قول. إذن البحثون في ماذا؟ في الأقوال. في في الأقوال. إلا بتجنب. نعم. إلا بتجنب كل قول يفضي إلى الغلو في المخلوق ويخشى منه. الوقوع في الشركين ولذلك لما وجد يعني أن المصنف كرر بين البابين جعل ذاك بالأفعال وهذا بالأقوال من باب أنه ماذا لم يكرر التكرار لا بأس به التكرار مما جاء به الشرع وليس هذا نقصا يعتبر في الكاتب أو المؤلف من أنه إذا كرر به لو كرر الباب بعينه وكرر الأدلة قلنا هذا سهو هذا خطأ لو كان مقصودا قلنا هذا خطأ لكن إذا كرره بعبارة أخرى وبعدلة أخرى لا إشكال فيه قرآن فيه تكرار كم مرة كرر الله تعالى الأمر بالصلاة الأمر بالزكاة الأمر بالتقوى عشرات المرات كذلك وإذا كان كذلك حينئذ يقول هذا له أصل في الشرع لكن بعض الناس ما يظن أن هذا نقص في في الكاتب فلابد من التوجيه قال ابن سعيد رحمه الله تعالى تقدم نظير هذه الترجمة يعني باب السابق الذي وماذا باب مجاء في حماية المصلوب جناب التوحيد الأخير وأعادها المصنف اهتماما بالمقام هو كذلك عادها اهتماما بالمقام فإن التوحيد لا يتم ولا يحفظ ولا يحصن إلا باجتناب جميع الطرق المفضية إلى الشرك قال والفرق بين البابين أن الأول فيه حماية التوحيد بسد الطرق الفعلية وهذا الباء في حمايته وسده بالتأدب والتحفظ بالأقوال لمع بينهما. وإذا قيل بالأقوال وبالأفعال لا ينفكان متلازما لأن إذا قيل بالأقوال لازم من ذلك الأفعال والأفعال لازم من ذلك الأقوال إذا هما متنازما لا فرق بينهما البتة فقوله ما جاء باب ما جاء أي من الأدلة في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد حماية الشيء صونه عما يتطرق إليه من مكروه وأذى صونه وحمايته وحفظه عما يتطرق إليه من مكروه وأذى والمصفى من الصفوة وهو خالص الشيء مر معنا فهو صفوة الخليقة أشرفوها على الإطلاق صلى الله عليه وسلم وحمايته حما التوحيد صونه عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص أو أو ينقص وقد اشتمل هذا الكتاب مع اختصاره على ذلك أو أكثره كذا قال المقاسم وعلى النهي عما ينافي التوحيد أو يضعفه وعلى سد طرق الشرك من كل وجه حتى في الألفاظ ليكون خالصا من كل شائبة يعرف ذلك من من تدبره يعني كتاب التوحيد استمل على هذه الأمور كلها من أوله إلى آخره والعناية به حينئذ تغضي لما ذيل الوقوف على ما أراده الله تعالى من العباد فيما يتعلق به بتوحيدهم واجتنابه الشركي. وسده طرق الشرك سده يعني منعه وحجبه طرق جمع طريق يعني السبل الموصل إلى الشرك سواء كان أكبر أو أصغر أو خفيا يعني قل أم أم كثر ولذلك جاء بأل وينئذ عمى قل أم أم كثر ذكر المصنف تحت الترجمة حديثين قال عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان رواه ابو داود بسند جيد, سند جيد قوله عن عبد الله بن الشخين بكسر الشين وتشديد الخاه وابن عوف بن كعب. والد مطرف الفقيه المشهور أسلم يوم الفتح وله الصحبة ورواية قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عامر بن صعصع من عدنان وعامر بطون كثيرة كانوا بعالية نجد ولعلهم قدموا في عام الوفود في العام التاسع كما هو معلوم فقلنا أنت سيدنا سيد ذو السؤدد والشرف وسبق استعمالاته معنا مرارا أنت سيدنا أنت سيدنا سيد ذو السؤدد والشرف فقال صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى أنه ما رضي مقولتهم ما رضي مقولتهم يريد صلى الله عليه وسلم أن السؤدد حقيقة لله تعالى يعني السيادة الكاملة لله تعالى هذا المراد بهم وأن الخلق كلهم عبيد له والسيد إذا أطلق عليه تعالى فهو بمعنى المالك والمولى والرب هذا الذي يستعمل فيه في حق البارئ تعالى ومر معنا الكلام فيما يتعلق ذلك في في قول ماذا لا يقالوا عبدي وأمتي في مسبقا حينئذ إذا قيل السيد الله المراد به المولى الرب المالك فيفسر بهذه المعاني قال ابن عباس الله صمد أي سيد الذي كمل في جميع أنواع السوءة فقلنا وأفضلنا فضلا فضل الخير خلاف النقيصة وفضل فلان على غيره إذا غلبه بالفضل والمراد فضلك أفضل من فضلنا وأعظمنا طولا قال يطول طولا من باب قال قولا قول, قول يا قول طول يا طول إذا فضل والطول الفضل والعطاء طول فضل والعطاء والقدرة والغنى يعني استعمل بهذه المعاني الفضل والعطاء والقدرة والغنى والمراد أعظمنا عطاء وغنا ومن الطول الطاول الغنى ومن لم يستطع منكم طاولا أن ينكح المحصنات ما عنده مال ويأتي بمعنى العظمة ويأتي بمعنى العظمة شديد العقاب ذي الطاول ذي العظمة فقال صلى الله عليه وسلم لما وصفوا بهذه الصفات انظر هذه الصفات دون بمراحل الصفات التي يصفها الصوفية ونحوهم النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا أعظمنا فضلا أعظمنا طولا فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا من جودك الدنيا وضرتها وعلمك علم اللوحة قال إلى خير ما يقول أهل الشرك ما قالوا مع ذلك أنكره النبي صلى الله عليه وسلم أين هم عن هذه الحديث فقال قولوا بقولكم أرشدهم إلى الأدب في ذلك فأمرهم أن يقولوا بقولهم من قبل هذه المقالة ولا يتكلف الألفاظ التي ربما أدت إلى الغلو أو إلى ما لا يحسن فالمراد بقولهم أنت سيدنا وأنت أفضلنا ونحوها قال قولوا ببعض قولكم قولوا بقولكم أو بعض قولكم فيه حذف أي أو دعوا بعض قولكم ما يعني قولوا بقولكم أو بعض يعني بعض القول الذي قد قيل بعض القول الذي قد قيل يريد بذلك الاختصار في المقال، وذلك أنهم كانوا مدحوه فكره لهم المبالعة ونهاهم عنه. قال ولا يستجرينكم الشيطان يستجرين بفتح الياء. لماذا؟ مبني على على الفتح، لاتصال بنون التوكيد الثقيل. أي لا يتخذنكم النكوم ويقال الوكيل وفي النهاية فيتخذكم جريا أي رسولا وكيلا يعني لا يجري بكم لا تجرون معه هذا المراد به الإنسان قد يجري مع الشيطان بمعنى أنه يستميله فيمشي معه إذا الكلمة في أصلها قد تكون مباحة لكن لو سرسل الإنسان حينئذ يؤدي به إلى الوقوع في في المحظور الشرعي وبذلك قد قال بأن هذه العلفاظ في أصلها ليست ليست محظورة لكن خشية النبي صلى الله عليه وسلم أن يجروا مع الشيطان لأن الشيطان يتدرر فيأتون بمن؟ بما أصلوا مباح ثم يصلون به بعد ذلك إلى ما هو محظور شرع وفي النهاية فيتخذكم جريا أي رسولا وكيلا أو المعنى لا يستميلنكم الشيطان ويجذبنكم إلى أن تقولوا قولا منكرا هذا هو الظاهر عند الله أنه ماذا؟ هذا لا يفهم منه أن هذا الكلام الذي قالوه أنه محظور في ذاته لكن خشية أن يقع في في المحظور لأنه مر معنى السيد الأصل فيه ماذا؟ جواز إلا إذا اقترنت بيقالينة تدل على على كراه الأصل فيه فيه الجواز مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن الغلو في المدح واستعمال الألفاظ المتكلفة التي ربما توقع في في الشرك فإنه لما بالغ هذا الوفد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك هو اعتبره مبالغة تأدبا مع مع الله تعالى وحماية للتوحيد وأمرهم أن يقتصروا على الألفاظ التي لا غلو فيها ولا محذور كأن يدعوه بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سماه الله عز وجل وأما تسمية العبد بالسيد فمحل خلاف كما مر معنا قال ابن القيم اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر فمنعه قوم ونقيل عمالك واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا سيدنا قال سيد الله تبارك وتعالى وجوزه قوم إذا استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على المنع ونقيل عمالك وجوزه قوم واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم وهذا أصح من الحديث الأول قال هؤلاء السيد أحد ما يضاف إليه يعني يضاف لغيره سيدنا كذلك سيد القوم يضاف إلى غيره فلا يقال للتميمي سيد كندة ولا يقال للملك سيد البشر فلا يضاف في جهة ما إذا استعمل في حق الله تعالى قال من القيم أو القائلون وقال قال وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله تعالى هذا الاسم هذا الاسم قال وفي هذا نظر ابن قيام يعني المنع فيه نظره فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك والمولى والرب لا بمعنى الذي يطلق على على المخلوق إذا السيد بأل هذا يطلق على الله تعالى وأما إذا أضيف إلى البشر أو إلى المخلوق فالأصل فيه ماذا الأدلة تدل على على الجواز وكذلك اطلاقه على الله تعالى جاء من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر معنا الخلاف هل هو اسم جاء من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك السعمل والصحابة فأطلق السيد على الله تعالى وصح عن ابن عباس أنه قال في معنى قوله تعالى غير الله أبغي ربا أي إلها وسيدا إلها وسيدا فأطلق على الله تعالى لكن بمعنى المالك ونحو ذلك وكما سبق في قول الله الصمن قال السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد إذن سدل أو أطلق الصحابة السيد على الله تعالى وجاء كذلك النص وجاء السعمال في حق من؟ في حق المخلوق أنا سيد ولد أنا إذن دل على ماذا؟ على جوازه وأما الاستدلال بقول صلى الله عليه وسلم للأنصار قموا إلى سيدكم فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه سعدا به هذا إذا جعل ماذا؟ إذا جعل أنه متعارض بينهم إذا قيل بالمنع ثم بعد ذلك جعل تعارض وإلى الله صلى لا تعارض بين هذه النصوص فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه سعدا به وكذا قوله أنا سيد ولد آدم إظهارا للشجاعة فيكون في هذا المقام تفصيل أو يدلان على الجواز وهذا الصحيح يعني لا نجمع بين هذا نقول هذا نهي النص الذي معنا لا يدل على النهي لا يدل على النهي لكن فهم ماذا فهم النهي طيب حينئذ ذي نريد الإشكال النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا تعارض مع هذا الحديث قالوا قاله ليس في وجه سعد ما الذي أدراكم سعد كان موجود حينئذ قالوا نجمع بينهم إن كان في حضرته فيمنع في وجهه وإن كان من خلفه أو لا يدري فحينيذ اللباس به أو يدلان على الجواز وهذا هو الصحيح أنهم يدلان على الجواز وحديث الباب ونحوهم يدلان على الأدب مع الله عز وجل حينئذ بعضهم حملوا على كراهواء والأدب صواب أنه يقالوا بعدم الكراهاء قال الشيخ بن رحمه الله تعالى والذي يظهر لي أنه لا تعارض آصلا أو كذلك لا تعارض بين هذا النص وبين قم إلى سيدكم لأن النهي هنا ليس بنهي لذات اللفظ الله أعلم إنما أراد ماذا لأن لا يستجر الشيطان بهم يعني هذا مباح قفوا عند هذا الحد أو بعضه لتواضع صلى الله عليه وسلم يعني أترك بعض هذا ولو كان مباحا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب هذا القول ولكن لا عدم محبته لا يدل على كراهة فهو لا لا يحب أن يمدح ولو كان بحق حينئذٍ دعوا هذا القول وهذا لا يدل على أنه على أنه غير على مكروه قال ابن مسعود رحمه الله تعالى والذي يظهر لي ألا تعارض أصلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أو كذا يعني قولوا بقولكم أو بعض قولكم أذن لهم أن يقولوا بقولهم لكن هاهم أن, يستجري أن يستجريهم الشيطان بالغلوي مثل السيد يعني إذا قلت سيدنا قد يصل بك الحالة أن تقول أنت السيد وهذا ممنوع إذا وصل بك ماذا هذا التدرج إلى الوقع في, في المحظور Аما سيدنا هذا لا إشكال فيه قال لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان بالغلوي مثل السيد يعني لا يقال السيد لأن السيد المطلق هو الله تعالى وعلى هذا فيجوز أن يقال سيدنا وسيد بني فلان ونحوه ولكن بشرط أن يكون الموجه إليه السيادة أهلاً لذلك هذا معلومة المنافق لا يقل له سيد الفاسق لا يقل له السيد فلا تكتف الأوراق السيد والسيدة وهذا لا لا, لا يكون لأنه قد يكون فاسقة لا يكون قد يكون فاسقة قال هنا لكن بشرط أن يكون الموجه إليه السيادة أهلاً لذلك أما إذا لم يكن أهلا كما لو كان فاسقا أو زنديقا منافقا فلا يقال له ذلك حتى ولو فرض أنه أعلى منه مرتبة أو كان وزيرا أو جاها وقد جاء في الحديث لا تقول للمنافق سيد فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الله يعني وقع في ماذا؟ في محرم فلا يجوز فإذا كان أهلا لذلك وليس هناك محذور فلا بأس به وأما إن خشية أو خشي المحذور الذي هو الغلو أو كان غير أهل فلا يجوز هذا الظاهر الذي ذكره الشيخ هو الذي يدل عليه النص أنه لا يفهم من هذا الحديث أنه نهى عن إطلاق لفظ السيد فنحتاج إلى الجمع أنه قال أنا سيد ولدي آدم قال قوموا لسيدكم قل لا تعارض وإنما أراد به ماذا ألا يستجري الشيطان بالناس إذا مدحوا بالألفاظ المباحة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 ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجره النساء به سند جيد قوله أن ناسا قالوا يا رسول الله هذا النداء هو الموافق للشرع فهو جائز موافق لقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قالوا يا رسول الله لا إشكال فيه هذا الذي جاء به شرع يا أيها النبي يا أيها الرسول يا خيرنا الخير ضد الشر اسمه تفضيل والخيرة من القوم الأفضل وهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار وخيرهم نسبا ومقاما وحالا وهذا لا إشكال فيه وابن خيرنا آه أنت خيرنا لا إشكال فيه لكن وابن خيرنا هذا يجب تقييده يعني وابن خيرنا في النسب فقط يعني ليست الخيرية هنا خيرية في الدين خيرية في الدين لأن والدي النبي صلى الله عليه وسلم والأجداد ليسوا مسلمين فإذا كان كذلك هاي ندينا نقول وابن خيرنا أي في النسب لا في المقام والحال وكذلك قالوا في قول وابن سيدنا قال وسيدنا يا سيدنا بالنصب وابن سيدنا كذلك ابن سيدنا ليس في في النسب فقط فقال أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أي لا يستميلنكم الشيطان يعني لا تميل يطل منكم الميلة فتميل معه ياتي باللفظ المباح ثم يتدرج به لا إلى المحرم فقولوا ببعض قولكم أو يذهب بعقولكم أو يزين لكم هواكم كره ذلك لهم لالا يكون وسيلة إلى الغلو فيه والإطراء إذا من باب سد الذرايا هذا وجه كوني ماذا حماية لي للتوحيد في القول وتقدم قول صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله ونهى عن المدح وشدد القول فيه كقوله لمن مدح إنسانا ويلكا قطعت عنق صاحبك وقال إذا لقيتم المدحين فاحثوا في وجوههم التراب أخرج مسلم على المقداد بن أسود فمواجهة الممدوح بمدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان يعني من أشياء المنهية التي جاء الشرع بالنهي عنها لما قد تغضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح بنفسه فتنة يعني قد يحب المدح ويرى أن من لم قد تنقصه هذا باطل. إذا ما قال له يا فلان أنت طالب علم الأخير قال هذا تنقصني وإذا تنقصني حينئذ نكون يكون أساء إليه وتبدأ المناظرات وذلك ينافي كمال التوحيد وذلك ينافي كمال التوحيد ويوقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة إذ مقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسا يقتضي كراهة المدح المدح رأسا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام ولو بالشيء المباح ولذلك قلنا فيما سبق أن الألفاظ مباحة ولكن كره الاطراء وإرشادا للأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم حماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله قوله أنا محمد هذا علم اسمه صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله أنا محمد عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله وصفاني محمد نسمه صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله على وصفاني له فأرشدهم أن يصفوه بصفتين هما أعلى مراتب العبد وقد وصفه الله بهما في مواضع من كتابه ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل أي لا أحب ما أحب ما نافية بمعنى لا لا أحب أن ترفعوني لا أحب رفعكم أن ما دخلت عليه في تأويل مصدر ما أحب أن ترفعوني يعني لا أحب رفعكم إياه فوق منزلتي لا في الألفاظ ولا في الألقاب ولا في الأحوال التي أنزلني الله إياها فيها أن الفضل من الله ذاتا ومنزلة ذاتا ومنزلة التي أنزلني الله إياها فلم يحب صلى الله عليه وسلم أن يرفعوه فوق ما أنزله الله عز وجل من المنزل التي رضيها له ومع هذا التواضع أجمع أهل العلم على أنه أشرف الخلق وأفضلهم على الإطلاق منع هذه الأقوال حماية لجناب التوحيد راه النساء بسند جيد وكذلك أحمد عبد بن حمير وغيرهما مناسبة الحديث للباب كسابقه فيه النهي أن يمدح بغير ما وصفه الله به صيانة للتوحيد وسد لباب الغلو المفضي إلى الشرك ويستفاد من الحديثين تواضعه صلى الله عليه وسلم وتأدبه مع ربه فيه النهي عن الغلو في المدح ومواجهة الإنسان به أن السؤدد حقيقة لله تعالى سيد الله تبارك وتعالى وأنه ينبغي ترك المدح بلوظ السيد سيد لا ينبغي أن يطلق على على المخلوق رابعا النهي عن التكلف في الألفاظ وأنه ينبغي الاقتصاد في المقال خامساً جناب التوحيد أو حماية جناب التوحيد عما يخل به من الأقوال والأعمال سادساً أنه عبد الله ورسوله وليس لهم لأمر شيء والأمر كله لله سبحانه سابعاً التحذير من كيد الشيطان وأنه قد يأتي من طريق الزيادة على الحد المشروع يعني العصر يكون مشروع ثم يأتي بعد ذلك ما يمنع منه قوله فيه مسائل الأولى تحذير الناس من الغلو لقوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان فجعل هذا من استجراء الشيطان وطرقه والعبد يجب عليه الحذر من كل ما كان من طرق الشيطان إذا كان طريقا للشيطان فالآصر التحديد أو الكراها ثم يقابله الإجاب أو الاستحباب الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أن سيدنا ما ينبغي عن الذي ما هو لموصوله ليست نافية ما ينبغي يعني الذي ينبغي أن يقوله من قيل له أنت سيدنا يقول ماذا؟ السيد الله سيد الله الثالثة قول لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا, إلا الحق أينهاهم عن ذلك حماية لجناب التوحيد لألا يجرهم إلى ما لا يصلح فكيف بمن قال, أعظم من بمن قال أعظم من ذلك؟ كصاحب الوردة كما كما سبق. قول ما أحب أن ترفعوني فوق أي منزلة العبودية خاصة والرسالة العامة. نقف على هذا والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد الصالح.